يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 تَعَمَّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَ 117. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره 118. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام